ومن في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانا يكتم إيمانه أتقتلون رجلا اتقتلون رجلا أن يقون ربي الله اتقتلون رجلا اي يقال ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبا وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يغني من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا ينصرنا من بأس الله جاءنا قال فرعون ما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 وما إِيُّهُ يُضْلِلُ اللَّهُ وَمَا إِيُّهُ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ من هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْمَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي جَكِينٍ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لن يبعث اللَّهُ من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 وما كيد في إلا في تباب قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير